ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يا رجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موذون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم وَأَرْسَلْنَا الرياح لَوَاقِحَ فَأَدْهَشْنَ من السماء فَسُقْنَ فأسقينا جَيْشًا لِّمِيقَاتٍ أَوْ تُقَىٰ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا رِياحًا إِلَّا بِقَدَرٍ ۗ مَا تَسْطِيْعُونَ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 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضريين قال فإنك من المضريين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينا لهم في الأرض ولأغويا عنكم أجمعين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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيوم أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من ذل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بولا من عليم قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا مِنَ من القانطين قال وَمَن يَقُنَّكُمِ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجهم أجمعين إن لم نجهم أجمعين إلا امرأته قَدْ عَلِمْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَبِئَ مَنْ جَاءَ آدَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرٌ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَنْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَ إِمَامًا مُّبِينًا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ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 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تنفتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحسن عليهم وقفت ناحك للمؤمنين وقل إني أنا الذي كَمَا أَنْفَى أَمْرَ مُتَسِمٍ الَّذِينَ جَهَلُوا الْقَضَاءَ عَظِيمٌ وَرَبِّكَ لَمَشْكَلَنَّ مِنَ الْأَجْمَعِ وَرَبِّكَ فسنو فيعلم ولقد هلموا أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بها لربك وكن من الساعدين ربك حتى يأتيك